بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد 10 الأحبة صفه صلاه الليل صلى يوصيكم صفايا كنا وصليوا اخرج الشيخان علي ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى توكا البخاري ومسلم توكا حديث يا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قلت للمولى قلت له صلى يا سيكو قلت له كم يجب واقوالب يا سله يا يصلي واركان بال قيل لابن عمر الذي هو راوي الحديث رضي الله عنه ما مثنى مثنى قال أن تسلم في كل ركعتين رواه مسلم ابن عمر رضي الله عنهما اليطقي حذيني اليولizo نني معنى يا مثنى مثنى اكسنه رضي الله عنه يوبغي سلام بعد كلا ركعتين قال ابن قدامه رحم رحمه الله تطوع الليل فلا يجوز الا مثنى مثنى هذا قول اكثر اهل العلم قاله في المغني اسد ابن قدامه رحمه الله تطوع يوسيك يعني صلاه الليل هيجوز يصفوها كيسلي ركام بنينين هي دي قول يا ونجي مغوني اهل العلم ونص الامام احمد رحمه الله في من قام إلى ثالثه يعني إلى ركعة ثالثه في صلاة التراويح أنه يرجع وان شرع في القراءه لانه لان عليه تسليما امام أحمد في الفروع امكوجا كوو همسما متي يصلي صلاه التراويح الافه بدال يكاركا الثانيه تشهد يلفي السلام اكسماما ركعه الثالثه بس يجب عليه أن يرجع ارودي حتى كما شان ذاا قصوموا لأن عليه تسليما جوياك apige salam قال ابن باز رحمه الله الإمام ابن باز رحمه الله سئل في الفتاوى لا يجوز أن يصلي اربعا جميعا بل السنة والواجب أن يصلي يا اثنتين اثنتين هيجوز كسالي ركعه 4 زوتكوا pamoja يعني والسلامه وحده هيجوز بل سنة نواجب من اصالي ركاع بيني بيني عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنا مثنا ودليل قوله ني مطم عليه الصلاة والسلام فبصي ما صلى وسيك ركاع وهذا خبر معناه الأمر اسامه رحمه الله ايه خبر يعني كتليه خبري كوا صلى وسيك ركاع بيني بيني لكنه يميبه يعني يامرش ركاع Isaliya raka mbili mbili endelea rahimah Allah asema wa law autra bi khamsin jamian au bi thalathatin jamian fi jalsatin wahidah fala law atassali witr haa rakaatano za au kwa salamu moja hilo فقد فعله عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام سماه اله وملفنا متي عليه الصلاة والسلام ولكن لا يصلي أربعا جميعا أو ثمانيه جميعا لكن اصلي ركعه 4 ذا pamoja او ركعه يعني وتر حين وباء اصلي ثلاثه pamoja 5 pamoja ا دي وتر حين وباء كيزونغانش لكن شفا hay itakaniwi asali nne pamoja au nane pamoja kwani yasem al anna hadha lam yurid anin nabiy sallallahu alayhi wasallam alikupokewa kwa mtume alayhi wasallam kwa swali shafa nne au nane na pamoja waliannahu khilaful amri fi qawlihi salatul layli mathna mathna walau walau sarda sab'an au tis'an fala bas law tafululizara ka او ركاه 9 حكونو بها زوته هزو كوزي صليوا بالسلام والسلامه ولكن الأفضل الافضل ان يجلس في السادسه للتشهد الاول يعني إذا صلى سبعا صردا افضل اكيسلي ركاه 7 زويتر اكيتي ركاه 6 تشهديه كوانزا كيشa اينوكي اصليه 7 كيشا كيتي بي سلام هي ديو بورا طيب وفي الثمانية اه للتشهد الاول يعني إذا صلى تسعه اكيد كاين ركعتين وتشهده كwanza لف والصلاه تسعه كي ندوبجي سلام هنا نديو طيب ثم يقوم ويكمل يعني بعده انا كيتشهد اسمام اكملش يا تسعه نعم كل هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام انتهى كلامه رحمه الله فايوه حالي ذي اللي هو هبني يكي شافع شافان اداد is no go ny kamera mbili aitwa shafaa ikiwa utaswali hivyo haijuzu kuzidisha zaidi ya mbili mbili mbili salamu mbili salamu na ikiwa utaswali witr yajuzu an yusrid ha au an yusrid zote kama ni tatu kwa pamoja au tano kwa pamoja au saba kwa pamoja التشهد الاول كشف هذا في كم في السابع والتاسع طيب أما في الثالث الثلاثه اكيد هي مثالي ثلاثه مثلا وتر ثلاثه هي يجوز قصصالي وكا يبي لا يجوز ان يجلس في الثانية تشهد الاول اذا صلى كم ثلاثه لماذا وصحابه متى صلى قال كاتذا ان يشبه الوتر بصلاه المغرب alikataza kufananishwa witr na sala ya maghribi faibwa hezi leo kifayat dhaka sala ya kiamu layli atiwani idadi zinogawanyika la ya juzu illa matna matna طيب إذا كان witr yajuzu sardan طيب taslim moja na tashahhud moja yajuzu lakini alafdal اذا salla saban ayajlisa fi saadisah tashahhud alawwal ناكي صلي 9 اكاء يتشهد الاول هي يوتة يا زاد الشيخ صالح الفوزان مبينا حفظه الله والظاهر الفرق بين التهجد والويتر تفوتك بين التهجد يعني ياكي صلي شفا بالبلي والوتر ياكي صلي وتر طيب فالتهجد مثنى مثنى طيب تهجدني بيني بيني والوتر له ان يسرد الركعات ويسلم في آخره اكيو yusalli witr idadi zisogawanyika yajuzu kuziswali zote moja kwa moja na apige salamu kwenye raka ya mwisho hivyo ni unasaliwa salatu الليل layl fa idha yusannu liman qama min al-layl an yastaftiha sunna an ismaama khusali salat al-ushuq aifungue salaa yake kwa rakaa 2 nyepesi a kwanza salat rakaa 2 za hafifu kisha ndio asali salatu al-layliya yake yadullu lidhalika ma akhrajahu muslim min qawli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa min fi'lihi dalili ni yadipokewa na imamu muslim katika matendo ya mtume alayhi wasallam na matamshi yake amma fi'luhu faqalat a'ishatu radhiyallahu anha كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي يفتتح بركعتين خفيفتين عليكم تونسوا وسلم اكامكم سيكوا صلي صلاة الليل عليك يانص صلاه ذيك ذيلنا ركعتين ينيسي خفيف طيب هذا هذا فعله وأما قوله فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين انا بوسماما مجوين wenu صلاة salat al-layl basi yanzele salaya yake kwa rak'a mbili za zilizokuwa hafifu nyepesi nasallallahu tawfiqa wasada sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi